ننعى اليكم ليثا من ليوث الحروب وحماه الحقائق ووفقاء السيوف وسقاه الحسوف الشيخ المجاهد والمربي القائد والهزبر المقدام ابا الليل القاسمي رحمه الله تعالى وتقبله في الشهداء ورفع درجته ومنزلته في علميين وجعله رفيق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ورجعنا نعزي أمتنا بغفور أعاظم قادتنا قد كان أبو ليث جبلا وبفقده من الله حزنا ورجعنا نعزي أمتنا بغفور أعاظم قادتنا عد كان أبو ليث جبلا وبفقده حم من لاحزنا كم نكس بيرقه بلى العصر وأوردهم مصارعا كم داس على جثث نتنا واستشهد وهو يقارعهم كم نكس بيرقه بل العصر واوردهم مصارعهم كم داس على جثث نتنا واستشهد وهو يقارعهم والحرب بعينيه شرر ويصول لعزه امتي وستبصر ان حدقت به موتا ما بين اصابعه والحرب بعينيه شرر ويصول لعزه امتي وستبصر ان حدقت به موتا ما بين أصابعه ورجعنا نعزي امتنا بافون اعاظم قادتنا قد كان ابوه ليت جملا وبفقده حم من لا حزنا ورجعنا نعزي امتنا بافون اعاظم قادتنا قد كان ابوه ليتنجبنا وبفقده حم منا حسنا فان حزننا على فراقكم لا يعني وهننا عن الاستمساك بدركم فلن نبكي بكاء الضعفاء وانما هو دم بدم وهدم بهدم وسيعلم الذين ظلموا ايم قلب ينقلبون و دعوانا ان الحمد لله رب العالمين